فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فَأَكْرَمَهُ ونعمه فيقول ربي أكرما وَأَمَّا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين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 وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا